موسيقى ميعات القرح اكبر علينا لي فبغى اياها والقال وحدينا يهني المصحفة طعان بينا رحمة من السماء ما ولدوا لينا ادم بالسماء شاهد ملك بأمر الجلاله قبله بالفخر حدرت لاله بساق العرش يزهى بجماله بساق العرش يزهى بجماله بس بعسمه وبعالم الذار ساجد للجليل وبسمك كبار من قبل الخلق ما ولا احدك فنوارزها وساطع جبنا يعاد الفرح أكبر علينا اللي فبغيها والقال قوحة حفظت مجدها باقص الأرض وضعت ولدها ربنا فاطمة لما نوعدها كعبال الوصيحة ستمهدها كعبال الوصيحة ستمهدها بسرار الوحي وسر الولادة هامي المشعر وبيه انشدادة مولد حجة رفت العبادة من المعبود بعلم ويقينة إعاد الفرح أكبر علينا اللي فبغى إياها والقال قوحة دينا نهني المصحفى طهن بينا رحمة من السماء مولد ولينا يفوحي من طيب وفجاد ما بصاط الموت داسه ركن الدين من شايد اساسه اللاح درب عزم ويباسه اللاح <متصدق> درب علي سيف الاله وخير مسند وبطاح الشمس الامرة تنرد قاسم النار والمختار يشهد يالذكرى شهد من نار وناد الازل شده مدخور وزمان منذكر بنجيل وزبور موسى لدنا بجانب نادي يا ابو حسين مرحاب على رد خلاهن الصين راح الباب ومعادل الثقلين صواعق يمنتو تسلمي منا اكد علينا ليف بضياها ولقى وحدينا يهني المصطفى في شاطئ السلامه فضل على الخلق رمز وعلامه بس الحدرة تحل الزعامه شفيع الناس يوم القيامه الناس يوم القيامه امننا بمحبته حامل الجار لو حب ذنب ما نركب العار حاشا تمس جسمنا بحبه النار وساقي الحاض بالمحشر جينا عاد الفرح قلب علينا ليف بضاي